اشتركوا في الله عليه وعلى آله وصحبه لكي تسليم كثيرا أما بعد هذا درسنا في صحيحة الإيمان المسلم ربه الله تعالى مع الباب السابع الباب والمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ومشار عيد لا ينقصى بيه قال حدثنا يحيى ابن يحيى والكميم بن السابوري أبو زكريا ومعه الله تعالى قال يزيد بن زريع عن خالق والحذاء العبد الرحمن بن أجيب بكرة عن أبيه أبو بكرة وهو نفيع ابن الحالق قطفي رحمه الله رضي الله عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراني من دن لا ينقصان أيضا ينقصاني في الأجر وإن نقص في العدد ولو كان الشهر 29 فإن الإنسان أجره تام كامل وكذلك في صور بالفيجد لو كانوا قسم في العادات فجواب المؤمن فيه كامل تام وصير وادم فقط سجد هو تفصيل سليم لا بين الشرايين الفضائل ولحدثنا ابو فضل هذه محمد الكوفي العاصمي حدثنا معتمر ابن سليمان عن إصحاب مسويت وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة أن أبو بكرة هو نفيع بن الحال الصحابي الجليل أن نبي الله قال شهر عيد الله بصان مش معناه أنهما لا ينقصاني في السنة المحدة ليس هذا هو مقصور فليأتي رمضان 29 ويأتي شهر الحجة كذلك 29 في سنة المحدة. ليس مقصور النوم الهجب صاني وقعا في العدد لا ليس هذا مقصور فقد اجتمع في بعض السنوات حكام رمضان 29 وشهر الحجة 29 والأمان لكن المكسوب لأنك صارك الأسر والتواف والفضيلة وعند أخبر الله سبحانه وتعالى يكيماً يا شاهد الله عز وجل بالحضر العظيم وبحديث خالف شهر عيد عند الشيخ كامل شهر عيد إعلقة إبقى كما أرفوع وعلمة رفعية الضم صح على ب ظاهر الالف كما قلت لانه مثنى معنا وينصب ويجر بالياء طب وجمع المذكر السالم يظهر بايه وينصب ويجر بالياء وواو شهر الله شهر الله وعدا لا ينفصاني إعراض راعتك أيضا لا نافئ ما ينفصاني فاعل من الأفعال الخمسة ألفل الخمسة يرفع بثبوط النوم والألف فاعل معنا والجملة من الفاعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدى عرفنا ما كنت يعرفها ثاني بعد ما أنا جاءت يا ابو معاذ رايت التراكم ده نوع الضغط اليمين لا انصالي لا لا فيها صحيح انصالي من الامثله الخمسه مرفوع فالضرب الضم الضم في مثل ها والالف فاعل والالف والجمله من الفاعل والفاعل خبر علينا. علينا في محل طيب الشيخ سعيد تعال لنا تعال عشان هذا بابنا معك اهل التكريم الله معاكم والسلام عليكم اللي عاده معنا حديثا قرانا يا اخانا صاحب الصوت محمد مظلوم السلام <تضع> عليكم سلام يا دولسنا معاكم <تضع> معاكم حبيب قرار الليله حبيبنا وحيدن حبيب من الصحابه ادي شرطه قرار طب وهو رفيع ابن الحارث مشفع رفيع ابن الحارث ابو بكر الصديق تمام استنوا اسم الفكره الشروع بكل الله خير الله الشروع كم حديث قرانا حديثاً واحداً وهو حديث أبي بكرى الفقرطين المفيع ابن الحالك لا ننسي اسمه لأنه مشروع من كله فالباب الذي يريد أخوة جزاكم محيراً بابه غيان أن الدخول في الصوم يحصل بقروع تدري المقصول قروع الفجر الصابق الذي يكون منتشراً في كفر ليس الذي يكون مستطيناً كنا أنت عندك ضوء يظهر قبل الفجر بكل الساعة من هنا لنه بالطول نعزين الذي يظهر في الأفق الذي يظهر في الأفق هذا هو الفجر الصبر مع الإنسان من هنا لو خرج بعيد من الأنواع والكعرباء ممكن يراه ممكن يميزه جيدا لا سيما لو كان في جبال خرص محج جبال النخيل هذا ممكن تميز من ورائه من نخيل برضو مختلف اضع ونزل متعاول على إذا خرجتم بالخارج بعد من الاموار والاضواء تروونه واضح جدا جدا انسجن الصوم معنى يعني لو كان عن هذا التطويم الذي نمشي عليه خلص بالطريق 10 دقائق لكن انا في باب الصيام نحط في المقدم الانسان وباب الصيام يؤخر من باب الشتاء اما البريستوار هيكون يعني اسرع الابن شتت زمر بيعرف ينفس خليناك من هسه اكلت الشمس بتسخن الحاجة حاجة النهار بيكون حار الشمس هينفاس بس بكل يعني مختضر نفسي هنا انا كنت ارافق الناس يعني اعيد طلب بطلوع الفاجر يقول لي لسه الفجر ما طلعش عفوا طلب بطلوع الشمس ويقول الفجر لسه ما طلعش عايز الضوء اللي ينتهي الاول اول اول على هذا ما ينبلش نقول له عينك يا فلان والله حديث ابتدى سيدنا النبي الله اول شيء الحديث هذا. لا صح ولا صح لو معنا. كان شيء هذا مذهب مبلود متى كن في قوه الشمس متى الصحوه النفس صغيره احنا بركه فيكم ثاني شدد انا نكذب بقول هتركزوا ولا نتشارك نمسك مع الاذان اذان بس اذان لو شافك واحد او مع الاذان بعد ما يادن شخص لحظه دول يقول لك والله انت كيف لي اقول له مقدر ده طبعا متاوله بتفكر على انك متاول والفجر الصادق عندك في مغربك لسه عليه 10 دقائق او ربع ساعه ده الناس الاعوام ما هيش يزيد بنفسه مع الله صح ما فيش شك لكن ايضا قال لا كل الناس ان محمد انا طول اسهر طب دي تطلع المساله دي مش ممكن قبل ما ادي الاذان المغرب اصليها كلها يا عم ده المغرب دخل ما تفتش من الاذاني يا خليك مع الموضوع ده نفسي لك كده ينظروا فيك كده اقول اه خد من فاهك بس ما عاد لا انت ديه الراجل وبياكل تابله ده وطبعا الاكل متحول ان دخل بس المقابل الاخر ما العوام ايه المشكله العوام لا يعرف هذا الكلام العوام عنده انضباط سمع ده الفاجد خلاص امسك سمع عدال مغنق خلاص أكيد هم دائما تعرف تبشيش بعد تجيب لي مشاكل يعني باسم إنك هتبتع السنة ولا أدقى لا إنسان بيفعل الغرار بيفعل الغرار هذا النبي عدو صلى عليه وسلم الخارج لأنه نبط للراجب والراجب مرافق لا لا يقول الناس إنه محمد الأكتورم أصحاب هذه الحكمة وهذا هو العقل معناه الدين وهذا هو برك الله فيك قال باب بيان ان تكون في الصوب يحصل بطلوع الفجر المقصود بيها الفجر ايه الصعود ان له الاجر وان له الاجر حتى يطلع الفجر يعني الصادق وفي انصب الفجر حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ورياصه الفجر الذي تتعلق به الاحكام من الدخول وبعدين شوفوا حتى يتبين الخيط الخيط ده ايه بحاجة دقيقة ايش الخيط ما تبعك عجلك مترين تلات بحاجة دقيقة الخيط بطيق خيطة بيضة هيظر من الخيط بحاجة دقيقة بحاجة ما تقول لي منطلر مترين منطلر خمسة أمتار لا متى هتطلع شمسه لسه اختارك وعمسك وانتزعم انك ما زلت تصحب لا انت رخصة اذا في ورفعت الماء بيدك رفعت الماء فيه. شوف رفعت فأخذ منه وإن همتك في الماء حاجة بردة الشيء بعد تبعى ستشعر طيب رفعت اللقمة إذا بتسمعت الأذى نكمل اللقمة كمّل اللقمة مش هتبعى بقى تهكب ترفع من قصعة هو راح يقول لك مثلا أنا مش أمسك إلا يخلص آخر كلمة في الأذى لا هذا غلط أيضا معناه يوم تسمع الله أكبر إنسان وبعدين لو فتحناها للي بيأكل وبيشرب أنا لن أطرق الأكل شبا إحنا ذكرنا حالة إيه إن واحد رفع لقمة لا بأس بأكلين يتمهم المهاج يتمهم رفع الماء خلاص يشرب ويكمل ويخليه واحد يقول لك أنا هافر حتى إنتهم يأخذ كلم بالأذان أنا تقعد رفع رفع وتناول وتناول وتناول هذا أيضا قط وأيضا كذلك المجامع هذا ما يسمع الله أكبر ينسع لا يتماثل معناه كل هذه المخطرات أبود نأخذ أحكامهم أنا أعرفتهم نقول في النجو العلمان بيان صفق الفاسد الذي تعلق به الأحكام من, من الدخول في الصور وقت صورة الصور وغير ذلك في أذان لا, لا يحرم لا يحرم بالطعام ولا تجب به الصلاة اللي هو الفجر الأول الكاذب الفجر الكاذب وفي فجر أذان يحرم فيه الطعام وتجب فيه إيه الصلاة تجيب فيه بين هذا و هذا كله استعطى طريقه يجيلك الفجر الكاذب ضوء كده تشيبش يضوء السيارة يعمل الشعار طويل كده الشعار في الشفاء السيارة بتعملشي شعار طويل أيدي استضام الشمس بالأرض في أولا يضرب شوع كده بطول كده مش علينا ده مش عايزين احنا عايزين اللي من ينهض الكفر كمان في العرض المستطير إنما ده المستطير خليه خلاص يقول الواحد ما شاء الله يقص كده في السماء بده فيه ضاء هوا الفجر صدر لا تأكد كان فيه فجر كذب وفجر ايه الفجر كذب بيقولك زي ذنب السرحان السرحان ده ايه ها الله تعالى دهن ده بيعمل كده رشوع او جام كده دهن بيعمل ده عم الدكتور انا كده طويل او بيعمل من الطول كده كده عايزين بقى الطول المستطيل في الامثال لو في جبال كنت تشوف بالصفح صفوحها عامل كده لما طالع قله خالص فز بالصادق يتبين بيه سطح الجبل الموارد الضوء جاي من ورا وضحت؟ وعشش الجبال دول خدكم يحلموا بس مش كده ما زالوا مصايف مكان مش لازم جبال يا اخي الجبال دي لها مصادر مصر يعني تمتاز ببلغ انها جمعت جميع الجغرافي انواع الجرب مصر بتنفع ماذا أقول لك؟ نصر معروفة تفين في البيان جميع اللاعات الجغرافية الاجتماع في الجبال، السهول، البحار، الوديان، النيل، العذب، الماء عين ما شيء الرملي، الطيني، هذا ما شيء والناس يأتي ويعابلوا سحاجة حصائص البلد حصائص طبيعية التي تدارسنا في البلد شيء عجيب خلق الله سبب طائم يقول ودخول وقت الصلاة الصبح وغير ذلك قال حتثنا أبقر بنادي شيء قال حتثنا عبد الله بن كريس عال حسين عن الشعبي عامر بن شرفين الشعبي عال علي بن حاتم أبو طريق أصحابي قال لما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال لو علي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين حبلين حبل ابيض وحبل اسود وعطاء اعطاء الابيض وعطاء الاسود اعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مسادتك لا عريض انت مسادتك عند الضوء يعني, يعني النور النور معنى ومن هم على معنى قال إنما هو السواد الليلي وبياض النهالي يعني إنه سنة كالعريض المرض ليله الطويل من هذا على طيب أنت مقفل الشبابين مقفل الأبواب وحاطق حبلين واحدات سوى المخلوق هاي الغرز زائد ما جابش للظلم أصحى إلا جاء الضوء قال وبياض النهالي هتفسر هذه الرواية الثانية اللي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حددنا مضين بن سريمات قال حددنا أبو حازم سلم بن دينار الأعلى قال حددنا سال بن سعد السعيد قال لما نزلت هذه الآية وكله أشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض خيطا أسود فيأخذ حتى يستبين أمام حتى أنزل الله إيه؟ من الفجر أيوة من الفجر جي حديده إذن هو الصيام على إيه بقى إمساك المخصوص بشروط مخصوصة ها. في زمن المخصوص يبتلع بطلوع الفجر ومغيب الشام سيومتان طب واحد أخطأ كده جمي النوم وظن أن الفجر لن يطلع وما سمع الأبهال وأبهال إلى آخر أكل وشرب صيام صحيح أكل على سبيل خط أكل على سبيل ظن أن الليل لازال موجودة ولم يسطع الفاج معنى إقرأت وليس عليه طبا طيب رجل قبل المغيد السماء تلبط بالسهم وظن مغيد الشم... الشمس ومجيء الليل وذهاب النهار أكل ما عندي ما أكل شوية؟ إذا في الشمس طلعت من الأخر. الصيام صحيح وليس عليه قضاء يمسك معنا؟ وليس عليه قضاء الوجه هو القول الحمد لله سهلة جداً وما جعل عليكم تدين المحرم أكل وشرب ناسياً في نهار رمضان فليدين بصومة وليس عليه شيء أهلاً من رحمة الله حسناً قال يقول حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فتبين ذلك يعني ايه تبين معنى الآن قالوا حدثنا محمد بن سال التاميني وأبو بكر بن إسحار قالوا حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم المصري قالوا أكبرنا أبو غسان بلك ابن عبد الواحد قالوا حدثني أبو حازم وهو سلم ابن في الف الزارق أو التمار الأفزر التمار كان جاء طن وكان أعرج وكان أفزر لو عرفتم ما معنى أفزر؟ آه في ظهر ظهر ظهر يعني مقوس شو زي. لكنه كان إذا وعظ الملوك الكهر وكان السلاطين والخلفاء والاعيما ما يحبوا يسمعوا موعظه كان بيقول له, له يعني يا ابا سلمى ما انت اسمع كلامك قال اذا نسينا الله جبن يعني اسيبوني خليني خلوني اقرا خلوني اتعبى خلوني اقرا خلوني اتعب ابعد عن الدنيا اذا نسينا الله جبن واحد بيقول له لماذا خلط الله بك قال ليبيل به ألوك الجبابات ليبيل به ألوك الجبابات شو الجمدرون ما جيره تعكر على حاجة من هنا يشهد جيره من هنا يشهد بعدين ما فيش مكيفات يذكر الجباب يقول لي اللبابة سايرتوا ولا مراع لماس انت عارف يعيشتوا ها؟ اللبابة ضرب اللبابة ما فيش بقى البلدية روش قولنا جهاز رش مبيد الله خير قال انتى ابي حازم سلام ابن الدين الله ايه الاعوذ التمار الافزار الواعظ الارواع معنى قال لماذا نحن نسينا القبور كل شيء قال لأنكم عمرتم القصور ونسيتم ايه ولم تعمروا الكبور انتم عمرتم القصور القصور عملتهم شيرتوها أصلحتوها أصلحتوها لكن نسيتوا أن تعمروا ايه القبور بالدعاء بالضعاء الصلاة الصيام الصدقاء البكر كان كلامه رحمه الله رحمه الله مقبول المستثال نعم قال عن سهل ابن سعد رضي الله عنه نزلت نزلتها للآية وكل واشره حتى يتبين لكم خيط الأبيض من رأيض الأسود قال فكان الرجل إذا عراد الصروم ربط عدن في رجلين خيط والخيط الأبيض فلا يزال يأكل واشره حتى يتبين له رئيهما يعني اللون والتفرط بينه معناه رئيهما فالجل الله قعد ذلك من الفجر قال مؤنما يعني بذلك الليله والنهار صلى الله عليه وسلم بدر ما رانا صلى الله عليه وسلم قال اني عبد علي على خير وسلام وامن واستقرار والناس يعرفوا بقى ايش اللي لهم وايش اللي عليهم ما تقول والمقدر سيكون, سيكون. والنتائج يعلم الله والغير يعلم الله حسبي المقدر سيكون هذا الملك يؤتي الله عز وجل يسأل الله عز وجل أن تعدي الأيام هذا على خير اسبوع أبا اسبوع نبار تعدي على خير البلاد. البلاد نصر العالم كله مترك العالم مترك هتعمل إليه عليكم الدعاء دعاء له أفر كبير لكن الناس يغفلون أكثر الناس يغفلون صلى الله عليه وسلم بلغنا رمضان نحن هنا بأكل نجل صحيح لنا يا سيدنا عبد كأن رمضان اللي فات أم ساعة كأننا رمضان ودخلنا تجري من عمرك بانطورك فالطوب العبد الملأه بطاعة الأيام الليالي خزائن الأعمال خزائن الأعمال فأسهل رعز عز وجل نتطبع قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبارنا الليل أبو أهلي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الليف هو أبو الحارف قال وحدثنا قتيبة أبو رجاء قال حدثنا ليف عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله وهو ابن عمار رضي الله عنه أعلى صلى الله عليه وسلم وقال إن ملالا يؤدن بليب فكلوا أشربوا حتى تسمعوا تأذين ابنهم مكتوم وكان رجلا أعمى رضيه عنه لا يؤذن حتى يقال له أصبح أصبح أصبح معنا؟ فيطلع يريد يؤذن قال حدثنا حدثني حرمالة ابن يحف قال أخبرني أو أخبرنا ابن عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضيه عنه ما قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلا لن يؤذن إليه في الفجر الكاذب فاكلوا أسروا حتى تسمعوا أبانا بأم مكتوم قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع من عمر رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنانه ملال وابن أم مكتوم أي في المسجد النبوي كان فيه مؤذنانه وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلا لن يؤذن بليل بكلوا أشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا يعني مش معناه المباشر هذا الهزل هذا الطلب إلا أين الحد الحد يسير جدا لا المقصود بركبه في المسافة حدد العلماء بكل ساعة تقريبا او قريب من كده قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد وطبعا بلال كان بيطلع على ايه بيت في المدينه بيت امره الانصار جاء جنب المسجد على كان ينط عليه ايه كذلك عبد الله بن مكتوب لم يكن المسجد له مناره لما يكون المسجد له مناره وادوب الامام أبو داول في السنه مشروعي في المنارة المناره للمسجد لكن بدون صرف ولا تبذير ها ويعني مفخره ومباهات لا ربما مدنا او مناره في المسجد تكلف ملايين ملايين على الافراد وربما يبنى بها مسجد اصلا ويعني كان يكتفى بشيء يسير معناه والا الحمد لله المكبرات اللي تقوم مقام الشيخ تقوم مقام الشيخ يكبرات الصوت لله الحمد بس الناس في حاجه بناء المساجد بناء يعني جيدا وب يعني ايه وبتشييد مش ب الزخارف لا كم من واحد عمل اجل ان يبني مسجدا ربما يتعب التعب الاخير عشان يجمع عماله عشان يصب الاساس عشان يرفع عمدان عشان مش عارف يعمل سقف سبحان الله فلو أن هذه المنارات والمآبن الكبيرة العالية الشميخة وضعت يعني في موضعها الصحيح كان أولى وأحسن قالوا حدثنا ابن رميل قالوا حدثنا أبي قالوا حدثنا عبيد الله قالوا حدثنا القاسي عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين ومعقل الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله قال حدثنا ابو بکر النابي محمد بن اسامه قال حدثنا اسحاق قال قرانا عبد الحميد بن سليمان الضبي قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعد منهم عن عبيد الله في اسنادين اليهما نحو حديث النومير ما فيش في ما البيصر دي معطل ولا ثاني ولا يكون ناحيه البكره سيغسر المسجد إن شاء الله قال حدثنا زوائر بن حض قال حدثنا بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان إن شاء الله لو عرفتم أبو عثمان هذا أبو عثمان اللهدي عبد الرحمن بن مل في الشغروش أبدا لا تنسوا أبو عثمان نادي مشهور من كنيا عبد الرحمن ابن مل, مل أو مل أو مل يعني بالخلاف شكلات قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ارتفع شكرا قال قال رسول الله, الله عليه لا من عنا أحدا منكم أبان بلال ما شاء الله أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن وقال ينادي بليل ليرجع قائمكم ما شاء الله ها ليرجع قائمكم القائم بالليل يعني يعرف ان الوقت قريب يتر يعرف ان الوقت قريب يغيئ نفسه ويريد الصوم ويريد كما يريد, يريد ويوقظ نائمكم يعني النائم يقوم ها يتهيأ يعد نفسه يمكن يحتاج انتسال يمكن يحتاج أن يفضل الماء يمكن كذا سبحان الله شوف كم فوائد الأذان الأول هو في الفجر كذلك من فوائد منها ليرجع قائمة يعني أذان بلاد أو بلاد يؤذن ليرجع قائمة ويوقظ نائمة قال ليس أن يقول هكذا وهكذا وليس أن يقول هكذا وهكذا يعني كذا يعني كذا ليس أن يقول هكذا وكذا إنما يقول هكذا وكذا يعني في الأفق أهم يعني, يعني أخوان الصادق والفجر كذا قال ليس أن يقول هكذا يعني الفجر إيه؟ الضوء, الضوء يعني ليس أن أقول هكذا إنما يقول هكذا بالعفق بالعارب قال أكتنكم معك وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بينه وسبعين يعني كذلك وضحت قال حدثنا ابن نبير حدثنا ابو خالد يعني سليمان الديميني بهذا الاسناد غير انه قال الفجر ليس الذي يقول هكذا وجا ازاي هكذا ليس هذا اللي هو قال كده, اللعب كده، اللي بيجي من هنا كده الدكتور انما اللي كده اكد النبي عليه الصلاه يعني بيشرح بالفعل بيرسخ العلم في قلوب الناس بيظهر في كلوب الناس نعم قال قال وشرح بالفعل قال ادعى ما ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ما لكسها نكس دي ونكس دي. قال ونكس الى الارض ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحه المسبحه عليه المسبحه الم. فاهم كده بالعرض هنا ومقف قال وضع المسبحة على المسبحة ومدى أو يديه عمده قال وحدثنا ومكر بن أبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حقلوا حدثنا إصحاب بن إبراهيم قال أخبرنا جريب والمعتمر بن سليمان كلا هم سليمان التيمين هذا الإسنان أنت حديث معتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع طائما طيب قال إصحابه قال جميل في حديث وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستقيل قال حدثنا شيبال ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارد عن عبد الله ابن سوانا القشيري قال حدثني والدي أنه سمع ابن جنجب يقول سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرن أحدكم نداء فلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير يعني اعترض في البحر قال حدثنا زوائر بن حق قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني عبد الله بن السواب عن أبيه عن سمرة بن جند رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرر لكم أدان ملادي ولهذا الغياض الصبح حتى يستطير هكذا أي في الأفق المعطب قال وحدثني أغرر بها الزهران قال حدثنا حمان يعني ابن زيد قال حدثنا عبد الله عبد الله ابن سواد المشيري عن أبي عبد صمرة ابن زنجب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرر لكم من صحوركم اذان بلا يعني ليه بنعكم من السحور اذان بلا لانه يؤذن اولا قال ولا بياض الافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا قال وحكى حماد بيديه, حماد بيديه قال يعني معطريضا قال حدثنا عبيد الله ابن المعاد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عانس والأشعب ابن من ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطاب قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطاب أول من نقض على رجال ابن الآراب الله شعب ابن الحجاج عن سوادة قال سمعت سمرة ابن جند ردل عنه وهو يخطب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضربكم لداء بلاد قال هذا الضيار حتى يبدوا الفجر, الفجر قال حتى انفجر الفجر قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال أخبرنا شعب ابو داود والضيار فلا أخبرنا شعبة شايفو على فلا أخبرني سوادة بن حمضة الكشيري فلا سمعت السامورات كنا جنب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا يعني أنواي السابقات باب فضل الصحوري أو الصحوري إما بضم السين وإما بفتحها وتأتيب استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل في الطريق على حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو جميل عيسى موري أبو زكريا قال أخبرنا وشايم وشايم ابن بشير السلمي عن عبد العزيز ابن الصهيب والبناني عن آنازين والصحابي أبو حمزة رضينا عنه قالوا حدثنا وبطر ابن أبي شايم وزوير ابن حرط عن ابن مر بنا ابن عليا واسمعيل ابن إلراهيم ابن مقساب ابن عليا معنا إخوة أبو بشر كنيته أبو بشر عن عبد العزيز ابن صحيب عن أنس حقالوا حددنا أبوطر ابن أبي شيب فصحير ابن هرب عن ابن عليا عن عبد العزيز عن أنس الرجل وعنوحا قال فحددنا قتابة ابن سعيد قال حددنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله دشريب عن قتاده ابن دعام السلوسي أبو الخطار. عبد العزيز بن صحيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور تركت دعم لا والله هذا أمر ملموس ومحصوص فون إنسان يتسحروا بالليل لكن استحباب التأخير استحباب التأخير استحباب, استحباب تعديل الفطر واستحباب تأخير السفر هذا من أدار الصيام وليس معناه استحبال تعزيل فضل أي قبل المرعد وقبل المرعد ليس هذا المرعد حتى المؤذن يا أخي قبل أن أقول أطار أكبر يشربنا يقول الله هذا تعزيل فضل يعني ليس من التعزيل أن بعد ما يخلص أدار يقول لا الله عملنا كورس الله يجعلنا كورس خذنا الكاسب أو شربتنا واحد وقول الله في راجعه فالمول انا ولكنه اما يعني, يعني بعد ما يخلص خالص يكون القطع بنفسه ومع الادب ارده سيمه ما عندنا الناس المدنيه اصلا طيب لا عندي مصادر من الله تعالى ان الله يحب الهدوء والخصوص كما يكره كتب التعاصي معنى يحضر فانظر بقى في السحور ترك شيء عينك على الصيام ده ماشي يعني يحزم اخلاقه ها لأنه بيعينك على الصبر على ممكن لو واحد بيجيله النهار وهو قاعد في الدكان عندك رابصه عندك صابون عندك مش عارف لسه بنبقى واخدين غير ده المناد في يعني حسن ما شاء الله على حسب ما تتعود تمام حسب ما تتعود بس على الصف احنا نصحى الناس الافعال انا على ليله الصحراء طيب يا الصحور الصحور يا على فطرك من النهار يا على الصيام يا عينك على مجومه الصيام الصحور فرق ما بين صيامنا وصيام الجدار اكل الصحراء معنا ان الله ملائكته يصلون على المتسحرين ف ان الله ملائكته يصلون على المستعين المتسحرين تصور كده تتسحر ومعاك معاك معاك طبعا أنت ما قلت تصحر اه ممكن ما كده راح راح الله راح تودع صل لك عتاني طبعا أنت قلت تصحر الله راح تودع صل لك عتاني الله طبعا أنت قلت تصحر الضوء كده وفي مسكين ماشي شيك المتني موهر ممكن معهوش حكة ولا حاجة إضاء إدرس الجرس أعطوني خبزايا أعطوني تمريا أعطوني عاجي أعطوني عاجي بل أنت في الصحول في فيه أدب فيه بركة الشيء كذبة جدا يا بركة السحر بركة دعاء معناً أقل حاجة إنت هتجع كذا وترضى تقول الله إن حتى يرد الوضع إذا مين تتعرض باستجابة الدعاء تعرضت السبب الدعاء ينزل الله بثل بالأخير من الليل معناً وتدع الله سبحانه وتعالى إذا أنت مين تخيراً عظيماً وبركاً بهذا الوقت وتدع الله أنت محتاج إلى, إلى يعني إلى رقم سبحانه وتعالى لا لا استغناء لك عن رقم عز وجل طرفك عيد معنى إخوان شبع كلمة النبي على سلطة النام كلمة جامعة ولا لا يالبركة للصحور معنى ففعلا حصران العلماء كان وصلوا إلى 11 رقم ومن أنواع البركة تحت هذا الله النبوي قال حدثنا الكتابة المسائية فحدثنا عليت عن موسى بن علي عن ابي عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص انا عمرو بن العاص ان رسول الله صلى قال افصلوا ما افصل يعني فرقوا ما بين ما بين صيام او الكتاب اكل السحار شوبه اكل حتى لو وجدت ما طعام اشرب ماء ما لا طعام في طمره كل طمره علق اي شيء مع مما أباح المصر على الأكل في الصحر قال يحيى بن يحيى وأبو بكر بن عم ومعنى أنت ما كنتت شوف إيه كأنك قدمت الفطار صحر وما كنت صحر جبل فاجل كأنك كده قدمت ورحلت الفطار شوية طبق ما تكل على المغرب كده كأنك أخرت المغرب هي الصيام دي عبرها ليه تقديم والتأخير مصر يعني أنت بتكل لتأكل من الباجر ماذا إلى المغرب مرد تاني بس إذا جدوا شوية كده الشرق مكتب خدموا شوية هكذا وذلك أخروا شوية كده مؤكري تاني لدي معنى؟ كان في بعض الناس بيصوروا وخمسين سنة ما يعرفش أهلك شو إنت بقى لو عندك سر أيوة مد الليلة الأهل يعرفوا بطلوا علينا نازم لازم لابد واجب ضروري فرض ركن لازم وإلى كبري الحاج لازم المرض عرفك يا الله عاملين مشاكل في نفسك شيء حتى زوجتك عندها طرافه شلاجه زوجي ايوه انت لسه 50 سنه كده مع زوجته متراضش يقول لي النبي هيك ب 50 شو احنا بنصور ايوه هات الشبابيك هاتوا الاصيل هات 50 هات كيف حط هاتو الكرنفال هاتوا مش عارف الصعيد ولا هدول من لبنان حطوا كيف ويدي هو يروح كده يشتغل والممر الايه اللي اهله ما ياخد خبز معاه عشان الغدا ويروح يتصدق في المسجد خبز يعني يتصدق للمسجد ويروح يشتغل يجعد المغرب بس انت فاهم يا ده انت في ايه ما هو قاعد عنده 20 سنه درس ومجاور ابو ساکر الحربي صاحب كتاب اكرام دايم عالم كبير السيد 20 سنه درس ومجاور بجنبه في وسعه معرفتي ونحن هجينا أصلاع بس خفيفين كذلك أول من الدنيا هوارد ونفارد عشرين سيالة قاله الرجل درسه بوجعه ها؟ انت عارفين لها نجل مستشفى كذا ولا مستشفى كذا وصبر وجلبت صبر وجلب وزوجته جنبه كله هو رصها جنب راسه ومتعرش ولا إن ولا جنب نس عينو جلازة عزيزة وإذا كان الله رفعهم يأكل كانوا أئمة لابتدى به بوقتها طبعا الله مستع قال قسم ما بين صيامنا وصيام الكتاب اكله نص حالي انا حضرتك يا اخويا اخويا واطبقنا شيء ما جميعا عنه كده فقال حدثني ابن طالب خل اثرنا ابن الواد يعني انا قصدي من هذا الكلام ايه كانوا يكونوا على كل اعمالهم الصبح عارفه مكان عبد الله الرباط ها اثبت بالكون كده إذا ما ينطفعش علينا الضرب ينطفع كثيرا إذا نطفع تمام يبكي فلجأ أصلحه استراج ها يقول إمنا لله الزكام الزكام ما ليش غير زكام لا أعجل الزكام الزكام أهل زكام ولا هو فقف عايز يوهمه من الزكام يعني انت عجل تاعب ويعجل أنا ما أعجل زكام ولا أعجل حاجل عايز يخفي البكاء يعني عندهم المكاء تذكر و تذكر القرض تذكر كذا تذكر كذا ورح يمكن فلما جاء الى أصرح السراج بإذن الله يضر الزكار أعفان الله من الزكار وإمسح حياة الدماء عشان اللي يعرف اللي لا يعرف أنه يذكر المعارك يتلفت صح ولا لا يتقول يتلفت بمعارك على فرصه وجوابه يتلفت مش عايز عندي أم تنبيح فأعمل هذا صح هذا في ولو من وراء البحر الله سبحانه وتعالى عز وجل يعلم بحر اعمل ولو في صخرة ولطة صمام الله سبحانه وتعالى نعلم بحر معنا يخبر برك فراء فصد بالإلهي مرعاة الإخلاص مرعاة الإخلاص قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وفي حاق قال وحدثني أبو الطهب على أخضرنا ابن واب إله معن ووسى بن علم بهذا الإسناس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي قال حتى ذا لا وكيح عن يشامي عن قتابة عن أنس عن زين بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كمنا إلى الصلاة يعني ايه تأخير تأخير قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آيام ومعلوم يعني خمسين آيام من المتوسط من ايه من المتاصر ليس金 أي من الآيات والراغ ولا خمسين آيات من الآيات zone إотрصاب لا خمسين من المتاصر قال فو حدثنا عمرٌ الناب فحدثنا إزيد بن حلوق قال أقبرنا همنا قال وحدثنا بن المتهمة قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمرٌ عن قتالة بهذا الإسلام قال وحدثنا ياحيى بن حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل أبوه وأبو حازم سلام ابن قناء عن سهل بن سعد أراد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهزلنا سب الخيرين ما عجلوا الفطرار فقال وحدثنا هو متيبة قال حدثنا يعقوب قال وحدثنا زوائر بن هرق قال حدثنا عبد العبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهم عن أبي حازم عسال بن سعدم رضي الله عنه عن نبي عليه الصلاة والسلام بمثل قال حددنا يحيى بن يحيى وأبو القرأي بن محمد بن علاء قال خبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عضية قال دخلت أنا وصلوك على عيشة فقلنا يا أم المؤمنين رجل آل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدوما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة يعجل الإفطار مش معناه قبل الوقت عشوكر قال ويعجل الصلاه والاخر يؤخر الاصر ويؤخر الصلاه قالت ايهما الذي يعجل الافطار مش معناه يعني يؤخر الصلاه يعني جدا جدا لا زي ما احنا بنقول الان يا كنت ما باكل بقن بقن بعد هذا الله يريد ان ياكل الاكل في بيتي اكل اكل بس طبعا قال قالت ايما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعلمنا مسعود قال كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أبو قريب والآخر أبو موسى أي الأشعر عبد الله من خيز قال وحدثنا أبو قريب قال أفرنا بن أبي زائدة عن الأعمش عن عمار عن أبي عطي قال لدخلت أنا ومسعود على عائشة رضي الله عنها فقال الآن مصروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إله ما لا يألم عن الخير أي لا يقصر عن الخير ويزهد في إصابة الخير قال عدو ما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار وقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع باب هذا من الآداب بارك الله فيكم أعداد الصيام تأخير الصحور وما زالت أمتي بخير ما عمت بالاخطار وأخبر الصحور باب بيان وقت انتظاء الصوم وخروز النهار قال حدثنا يحيا ابن يحيا وأبو كريم وابن نومي واتفقوا في اللغة قال يحيا أخبرنا أبو معظ وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو قريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن إيشاب نور عن أبي عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل الليل وأكبر النهار وغابت الشمس ثلاث أمارات وقد أفطر الصائم والحمد لله معنى في هذه الأيام تقويم ومعنى ساعات ومعنى منبهات ومعنى إداعات ومعنى قنوات ومعنى... الأمر بالنسبة لنا مريص لا لفس فيه ولا الحب نعم لم يذكر ابن نميل فقد قال وحدثنا يحيى ابن يحيى التميه ابن شوفوا من أول ما جلسنا كم كرر الإمام مسلم يحيى ابن يحيى ابن كثير رواية عن إيه؟ عن يحيى ابن يحيى إخوة قال أخبرناه شيء ابن بشير السلم أبو معاوي عن أبي إصحاب الشيماني ويقال السيماني بالسير عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه ولكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا أولاد انزل فاجدح لنا أي الطهي وفق الأعداد قال يا رسول الله إن عليك نهار يعني لسه الظلام لسه ما جاء الظلام الليل ما هوش يعني انتشر ما زلنا في وضع النهار ها؟ قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدها فأتاه به فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال بيده إذا غابت الشمس من هابنا وجاءت غير من هابنا وقد آه وذهب النهار وقال ابترى الصالب قال, أبو بكر بن... قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيب قال حدثنا علي المسلم وعباد بن العوام عن الشيبانين عن ابن أبي أوفر رضي الله قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفره فلما غمت الشمس قال لرسول انزل فاشتح لنا وقال يا رسول الله لو أمسيت قال لو أمسيت يعني يريد انتشر الضلام قال لو أمسيت قال انزل فاشتح قال إن علينا نهارا فنزل فاجتح لهم فشريبا ثم قال إذا رأيتم الليلة قد أخبرت ومنها ومن وشرب يدي نحو المجد وقد أفضل الصائم قال أحدثنا أبو كامل والجهدري قال أحدثنا عبد الراح قال أحدثنا سليمان الشيبان قال سميت عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنه وقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم فلما غربت الشخص قال يا فلان إنزل فاجدح لنا مثل حديث ابن مسلم وعباد ابن العوام هو قال وحدثنا ابن أبي عمار قال حدثنا سفيان وابن عيين أبي محمد قال وحدثنا إسحار قال أخبرنا جريب إله معني الشيباني عن ابن أبي أوفر قال وحدثنا عبيد الله ابن المعافي قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى فلا حدثنا محمد بن جعب غنبا قال غنبا فلا حدثنا شعبا عن الشيبان عن ابن أبي أوفر رضي الله عنه عن نبي عليه الصلاة والسلام بما حديث ابن مصر عباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قول وجاء الليل منها هنا إلا في روايتي شيء من وحده من سيعلب وحده يا شيخ إبراهيم بسم الله واحده ما اعرفه ها؟ حال؟ قولنا واحدا أخونا يا أحمد مصر حال؟ مهم؟ حال؟ فيش اعتراف؟ خيراً شكراً باب النهي عن الرصالي الصوم قال حدثنا يا أخي ابني أحب. قال قرأت مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنونا أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وصالي قالوا إنك تواصل يعني يواصل ايه ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام المتواصل لا يأكل ولا يأكل إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسترى معناه هذا من النبي عليه الصلاة والسلام الوصال الوصال اليومين والثلاثة معناه أما أنت إذا أردت أن تواصل بواصل التسجيل الصحه فقط الى الصحر تاكل الاكل في قبل الفجر معناه يعني لا تاكل المغرب لما تاخر ومن جرب منكم هذا له فائده في القوى العظمى والمانا تمام ياكل في كده قبل الفجر ثم ياكل ياكل حتى يطلع الفجر فيمسك ويعد نفس نفس الصيغه هذا مسموح له او يوصل للسحره هيوصل بايه للسحره قال لو حدثنا ابو قرنا بشيء قال حدثنا عبد الله بن ربيعه قال حدثنا ابن ربيعه قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر وطبعا هما ان رسول الله صلى الله عليه واصل في رمضان واصل الناس فنهامهم قيل لو, قيل لو أنت تواصلوا قال إني لست مثلكم إني أطعم وأستطر من تخريب الله علينا أن جعل الصيام من الفازد إلى المغيط معناه إذا كان أول الأمر غير هذا كان مر الصيام بمراحل ويعني التطورات واستكر الآن على ما تعلمون على ما هو عليه الآن الحمد لله قال لو حدث لعبد الواجه ابن عبدالصمق قال عن دخني عن جدي عن أيوب عن نأنام مراحل يعني كان إذا إذا غبت شمس ونم قبل أن يأكل لا يأكل ها يواصل لا يأكل حرام علينا أكل معنا أحيي لكم ليلة الصيام الوافق إلى النساء هن نزلت الآية معنا وإذا كان الأول إذا نام قبل أن يأكل ثم سيطر لا يمس ولا جامع ليلة القدر فنزلت الايه عند لكم ليله الصيام الرفق ترى مثله الايه قالنا وحدثني قال حدثني حرمه بن يحيى طيب ام سعد انا عايز اجيب اسناد عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن أيوم عن نافع ايوب هذه تبينا السخياني ابو قطر علي بن عمر رضي الله عنه عن نبيه عليه الصلاة والسلام في الثلين قال بيوم في رمضان قال وحدثني حرملة بن قال ابن يحيى تجيب النصر قال أخبرنا ابن أهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبي أبو سلم ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصار فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَيُّكُمْ مِذْلِي إِنِّي أَبِيدُ يُطْعِمُنِي رَفْدِي وَيَسْكِمِي معنى يقرأ هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عليه الصلاة والسلام خصائص كثيرة فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال هلال رمضان وقال لو تأخر الهلال لازدتكم أو هلال شوال فقال لو تأخر الهلال لازدتكم كالملكل لهم أي زاجرا وبيانا لأنهم لا يتحملون قال لهم حين أبوا أن ينتهوا كالملكل لهم حين أبوا أن ينتهوا قال وحدثني زهير النهار وإصحاب قال حدثنا زهير قال زهير حدثنا جريب عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سبحانه إياكم والوصار قالوا فإنك تواصل رسول الله قال إني إنكم لستوا في ذلك مثلي إني أبيد يطعمني ربي وسطيني فكلفوا من الأعمال ما تطيقكم كم أدان أشياء عليكم أدان أدان صورة الموضوع مع أربعة وثلاثين معكم أيضا في عام الأبر وثلاثين Oh حدثنا كتابة ابن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الزنات عبد الله ابن ذكوان عن الأرض عبد الرحمن ابن هم عن نبي هريرة الله عنه وعن نبي عليه الصلاة والسلام بمثله خير أنه قال فكلفوا ما لكم به طاطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح بكوان السماء عن أبي أوريلة الله عنه عن نبي عليه السلام أنه نهى عن الوصال بمثل حديث أمار عن نبي زلعة قال حدثنا زهير ابن حر قال حدثنا ابن ناغر هاشي بن القاسر الملقب بقيصر قال حدثنا سليمان عن ثان عن ألس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنة وجاء رجل آخر وقام أيضا حتى كنا رهضا يعني جماعة رهض من ثلاثة إلى تسعة فلما حس النبي عليه الصلاة والسلام أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة يخبره. ثم دخل رحله في البيت فصلى صلاة من يصليها عندنا يطير قال كلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا ليلى فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت عن غفف واختصار قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك في آخر السهر فأخذ رجال من أصحاب يواصلون فقال نبي عليه الصلاة والسلام ما بال رجال يواصلوني على الصوم يفعل مثلهم عليه الصلاة والسلام إنكم لستم مثلي أما والله لو تماد للشهر لوصلت وصالا يدعو عم المتعمرون تعمقهم يريدوا لهم التخفيه عليه الصلاة والسلام رحيم بنا عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عاصر ابن النظر التيمين قال حدثنا خالد يعني ابن الحالف قال حدثنا حميد حميد ابن حميد الطويل عن ثابت عن أنس ثابت ابن أسلم البنان وهو أبو محمد عن أنس قال قال قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول إشاء رمضان فواصل الناس من المسلمين فبلغوا ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعم تعمقون تعمقهم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلابا نعم وما جعل عليكم في الدين من حركة. يريد الله بكم اليسرى ولا يريده بكم العسرى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان مضعيفا قال ألينكم لستم مثلي أو قال إني لستم مثلكم إني أظهر يطعم بي ربي وسطين قالوا حدثنا إسحاق في إبراهيم وعزمان بن أمي شيبة جميع عن عبده قال إسحاق أخبرنا عبدته في سليمان عن نشام بن عورو عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي عليه الصلاة عن المصالف رحمة لهم فقالوا إنك تواصلوا قال إني لست كأي أدكم إني طعمني ربي واسقيني بابوين أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهواتهم هذا إن شاء الله أخيره في الدرس المقبل بإذن الله مع المغفرات والضرورات والجوازات والمستحبات او الجوازات المباحات في الله عز وجل سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلبك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته